غير المطلوب عليهم ولا الطالبين في السماوات وما في الأرض وإنتبدهم في أو تخفون أو كسبكم بإله فيغفر <تصفيق> لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وطالوا سلمنا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 ولينا إسراك ما حملته على الذين من قبلنا ضبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أ تمنانا ف صد ن